ثلاثة استمع إلى النص ثم قرأه واكتبه في دفترك أنواع الرياضة وأهميتها تنقسم الرياضة إلى نوعين أساسيين هما الرياضة الساكنة والرياضة المتحركة الرياضة الساكنة مثل رفع الأثقال فهي تكسب الجسم الياقة والقوة وهي تمارس في المكان نفسه أما الرياضة المتحركة فهي المشي والجري والسباحة وركوب الخيل والدراجات وقفز الحبل والتسلق بواسطة هذه الرياضات تتحرك أكبر عدد من عضلات الجسم